وما يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم وما يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما وما يكسب خطيئة أو إثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتان فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك